خطر آ خط خطر خط خطر خطر خط خطر خطر خط خطر إي خطر خط خطر آ خط خطر خط خطر خطر خط خطر أوه خطر خط خطر خطر خط خطر خط خطر خطر خطر خطر على الناس لازم أبى wat niet door het ras, alle ik. اللو معك تصريح فيك في كل حال يا صراخ كني فمه بالريح اعتب على اهلك لا يسمحوا المثلك في بيتكم خلك يا قطعه من هالماخ <تصفيق> المفروض ما تطلع Ja, قطعه من الماس انت خطر انت خطر عنا مفروضي لك عنا الراس انت خطر عنا